117. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير 118. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا 119. يكادون يسفون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير